والدنيا لكي ألقاك يا ربي ولو فقطتني إرمى سيبقى الخوف في قلبي يا رب الناس لكي ألقاك يا ربي. ملك قبدك لي ونهاري شبت الله حيريت ونسالي من وجاري هدي امتك اخوان للإخواني وصاحبي وفي الشلاء أخواني منذ عتق تران جنبي لي سيلقاك يا غالي الهم طاع الثاني تربه ألقاك يا ربي فلو قطعتني أرهد سيقفل تركه في قلبي قيبت كل أهلي واسحابي صحت يا ربي أقدر تقبل مني هشرف وضحايا الوجهك الظهر أرجوك ماذا عذيني وينو لاي بينا نسير ونشوف العز يا رقوا علي ندم موج البحر في احساسي و ما احن احقوني بلا جنبي و قديم الى الحمى يا كل يا يتسلمك يا ربي الحب طا الدنيا ابراه من مغري جبسث شمر لاتن تعنا لي قبعنا هري وجت خالي بحوافير تدوسي وتصحق بصدري ساقوني من موعد عشانن ذن بين منهل العادب شلون واه على واتي ترى حسبي خالق العليا لكي القاك يا وامي فحلهم الطا الثاني ايرنا لا يضل طوق بقلبي يارب كن ذاك وكونها لكي ال سيبقى الطرب في قلبي يجوف عن شان المنبح غدت فيتنا تروصالي ولا وليك صار تسيرني غيشقيد نار بجلالي ولك دم من صفك في الطف لجفاف دامت دارت الدنيا من اجلك شي ما صار ببالي ها ظلني في صيطل ضو عيني جيتك الغضب واشطرين وصار صابر I uh don't. -huh. رخص تبتم بكرتك وعقنا بالمصرى قلت الخالق الأعظم أريدك تشهد على القوم مبيري محالي زوتي علم ألف مراي ودوني لازل حبك ولا أحتاج طب روحات الاسد ولي جبل راح دام قلبي رمى ما طاع بي انصب الناس والدنيا لكي ألقاك يا ربي ولو قطعتني اربا سيققل خف في <تصفيق>